صلي و صلي وسلم على الحبيب محمد وهالي بيت محمد بيت محمد يا صلي وسلم على الحبيب محمد رب صلي وسلم على الحبيب محمد Albibi Muhammad Walibayti Muhammad Salwa Ala Muhammad Salwa Mawlai yada al-Ataya Wagafir al-Ataya Wagafir al-Ataya Mawlai yada al-Ataya Wagafir al-Ataya Wagafir al-Ataya alayhi wasallam ala habibi muhammad wa ali bayti muhammad ya rabbi salli wa sallim لا أدري كيف تفيدني في نجاتي لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي بل إن عشق هداتي بصادق الود أشهد بصادق الود أشهد, أشهد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وهالي بيت محمد يا ربي صلي سلم على الحبيب محمد وألي بيت محمد سلاوات على محمد سلاوات دعاً كأمر صيامي وإن وفيت ذمامي دعاً كأمر صيامي وإن وفيت ذمامي أعسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بألي بيتك اسعد صلي وسلم على حبيبي محمد وهاني بيتي محمد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد اما زكاتي وحجي من اللضاء كيف ينجي اما زكاتي وحجي من اللضاء كيف ينجي ان لم يكن بالترجي بجاه طاه المؤيد بجاه طاه المؤيد يا ربي وسلم على الحبيب محمد وهالي بيت محمد يا ربي صلي سلم على الحبيب محمد وأهل بيت محمد الشامبيون الحبيب والمرتجا الطبيب هو الشافع الحبيب المرتجا الطبيب به المديح يا طيب ذكر من الشهر اجود ذكر من الشهر اجود بالصلي والسلام على حبيبي محمد وهاني بين صلی و على علی الحبیب محمد و غنی محمد شف فؤادي فصار ري وزادي هواه شف فؤادي فصار ري وزادي وصل الحبيب مراذي ومن له يتودى ومن له يتودى صلي وسلم على الحبيب محمد وأهل بيت محالد صلي وسلم على الحبيب محمد وألي بيت محمد صلوة <سلام> على محمد صلوة <سلام> عند اللقاء أنادي يا خير مولا وهدي عند اللقاء أنادي يا خير مولا وهدي مولاي قلبي يا صادي من غيرك اليوم يقصد من غيرك اليوم يقصد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وهالي بيت محمد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد يقول مولاك حيدر منه المباسم تظهر يقول مولاك حيدر يشقيك عند الكوثر من سلسبيل المبرد من سلسبيل المبرد على الحبيب محمد وهالي بيت محمد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد تبيض طيبا يداه سلم عليه تراه تبيض طيبا يداه لكل من ولاه أرائك من زبرجد أرائك من زبرجد يا صلي وسلم على الحبيب محمد وهالي بيت محمد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد لبيت محمد سلوى على محمد سلوى تمسال ما تجتهيه وكل ما ترتضيه تمسال ما تجتهيه وكل ما ترتضيه ادخل القلد وفيه تلقى الحبيب محمد تلقى الحبيب محمد للشاعر سيد مرتضى السندي